واستغفرك من قول يعقبهم ندم او فعل تزل به القدم فانت الثقه لمن توكل عليك والله لمن فووض امره اليك وافوض امري الى الله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 إن الله لا يخلف المعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ولله نوك السماوات والأرض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 ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله Hed أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله صفوفكم معتدلوا سووا صفوفكم صفوا الخلل الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 لكن أثير يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الله أكبر الله أكبر, أكبر سعيع الله لمن حميد أبنا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله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 قلب قلب الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا a oh. الله اكبر الله اكبر يع الله لمن حمده ربنا له الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله that I